الفصل الرابع والأخير في الباب الثان من كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي الصوتية السادسة من الكتاب أركان الإيمان وحدوده وفيه مبحثان المبحث الأول تلازم الإيمان والإسلام المبحث الثان العلم والعمل ركن الإيمان الفصل الرابع أركان الإيمان وحدوده المبحث الأول تلازم الإيمان والإسلام. قال ابن تيمية، وقال ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام ألف. وقال نقلا عن ابن عبد البر: فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية فهما شيئان في الأعيان. وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له إذا لا يخل المسلم من إيمان يصح به إسلامه ولا يخل المؤمن من إسلام به يحقق إيمان من حيث أشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان واشترط للإيمان الأعمال الصالحة فقال في تحقيق ذلك فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وقال في تحقيق الإيمان بالعمل ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العل فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملا بما أمر الله فهو مؤمن مسلم ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا يسمى مسلما ولا جاز أن المسلم لا يسمى مؤمنا بالله وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه ألثنا وقال ابن رجب والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وأقراره ومعرفته والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له وذلك يكون بالعمل وهو الدين كما سمى الله في كتابه الإسلام دينا. ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع وليس المراد الاتيان بلفظهما دون تصديق بهما فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام وقد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسأم بالتوحيد والتصديق طائفة من السلف منهم محمد بن جعفر بن السبير وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالاعراب الذين أخبر الله عنهم فإنه ينتفي عنهم رسوخ الإيمان في القلب ونثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين ألف قال فهذه نصوص العلماء متضافرة في أن الإسلام لا بد له من إيمان في الباطن يصححه، وأن الإيمان لا يثبت بدون إسلام في الظاهر ببينه. وهذه المسألة في غاية الخطورة ومنها بعلم قول العلماء أن التلفظ بالشهادتين يحكم لصاحبه بالإسلام وهذا حق لا ريب فيه لكن لا بد لهذا التلفظ من شروط وهي وجود إيمان في الباطن يحقق هذا الإسلام الظاهري كما نص على ذلك العلماء ونحن لم نؤمر بشق بطون الناس والاطلاع على بواطنهم بل أمرنا بمعاملتهم بالظاهر ويفترض في قائلها توفير الإيمان لديه في الباطن وتغيير الاعتقاد فإذا ظهر ناقضا حكم الشرع بأنه يستلزم فساد وخلو الباطن من الإيمان وصحيح الاعتقاد قطعنا بفسادهما وتثبت عليه أحكام الردة لأنه كما قال ابن تيمية لأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا معتمدا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه ألف الانخلاع من الشرك والتزام الأحكام حق لا إله إلا الله. قال وهذا حكم بالظاهر ومن هنا نعلم شرط بفضل الله وكرمه شرطة دلالة النصوص المستفيضة وأقوال أهل العلم على أن غاية القتال الانخلاع من الشرك والبراءة من الطواغيت وإفراد الله بالتأله والطاعة وحده لا شريك له وهو ما سلف ذكره من نصوص المستفيضة ونقول أهل العلم في هذا المسألة العظيمة. فإن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الكون بأسره وأقام سوق الآخرة ليعبد جل جلاله شرطه وحده بلا شريك ويدان له بالطاعة ويكثر بكل مطاع سواه ويكون ذلك كله بالقلب والجوارح وجعل علامة هذا الاعتقاد القلبي التلفظ بالشهادتين في الظاهر وعند هذا يرفع القتال فيلا بحقها ومن المعلوم بيقين أن إفراد الله بالعبادة هو حقا لا إله إلا الله فإذا ظهر من العبد خلاف ما أقر به عاد القتال لتحقيق غايته ولو كان المراد من الناس مجرد التلفظ بالشهادتين فقط شرطة دون الانخلاع من الشرك والعبودية بشط صورها لغير الله كاف فلما قال صلى الله عليه وسلم إلا بحقها إذ لو كان التلفظ هو وحده حقها لكان كل تلفظ بالشهادتين قد أت بحقها وكان ذكر هذه اللفظة إلا بحقها لغون لا حكم لها ولا حقيقة مترتبة عليها شرطة والعياذ بالله شرطة ونحن نبرأ بكلام إمام المرسلين شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة من ذلك الذي أوتي جوامع الكلم ويلزم من قائل هذه المقالة تصحيح إسلام وإيمان المنافق لأنه نطق بالشهادتين وهذا هو وحده وحقها وإن ظهر منه ما يدل على نفاقه مثل سب الله وكتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم وموالاه الكفار والبراءة من المسلمين والتحاكم لغير الله ورفضه حاكمية الله والمصرة بهزيمة المسلمين والحزن بانخذال المشركين من سوغ ترك الانقياد للشرع فقد كفر قال ابن تيمية ومن قال ان من تكلم بالشهادتين ولم يؤد الفرائض ولم يجتنب المحارم يدخل الجنة ولا يعذب احد منهم بالنار فهو كافر مرتد يجب ان يستتاب فان تاب وإلا قتل بل الذين يتكلمون بالشهادتين في أصناف منهم منافقون في الدرك الاسفل من النار الاثنا وقال وقال حنبل حدثنا الحميدي قال وأخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة فقل هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا لها مخلصين له الدين الآية وقال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من قال هذا فق كفر بالله ورد على أمره وعلى رسول ما جاء به من عند الله همزتنا وقال قال أحمد بن حنبل حدثنا خلف بن حيان حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فنفر منه أصحابنا نفورا شديدا منهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك فإنه عهد الله أن لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد قال معقل فحجشت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من اصحابي وهو يقرأ حتى إذا استيأس الرسل فقلت إن لنا حاجة فأخلنا ففعل فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقلوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين قال أو ليس الله شرطة تعالى شرطة يقول وما امروا إلا ليعبدوا لها مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فالصلاة والزكاة من الدين قال فقلت إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة قال، أو ليس قد قال الله شرطه تعالى شرطه فيما أنزل، ليزددوا ايمانا مع إيمانهم، هذا ذا الإيمان؟ فقلت إنهم انتحلوا، وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب له فعرضوا عليك قولهم فقبلته فقلت هذا الأمر، فقال لا والله والذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثاً ثم قال، قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة فقال سر أم علانية فقلت لا بل سر قال رب سر لا خير فيه فقل ليس من ذلك فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي ثم خرج من الخوخة ولم ينتظر القصة فقال ما حاجتك قال فقلت أخلني هذا فقال تنح، قال، فذكرت له قولهم فقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوا لا اله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، قال، فقلت إنهم يقولون، نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي وبأن الخمر حرام ونشربها وأن نكاح الأمهات حرام ونحن انكح فنثر يده من يدي وقال من فعل هذا فهو كافر همزة حقوق لا إله إلا الله قال فهذا حق لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله والتزام شرائع الإسلام وكما نص العلماء من قبل على أنه لا إسلام لمن لا إيمان له فإذا نطق العبد بالشهادتين يفترض في قائلها أنه محقق لشروطها مع توفر الإيمان لديه في الباطن فإذا قام دليل في الظاهر على فساد الإيمان في الباطن قطعنا بفسادهما جميعا وهذا حكم بالظاهر المبحث الثان العلم والعمل ركن الإيمان من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن العلم هو الركن الأول من أركان الإيمان وهو أصل التصديق والاعتقاد واليقين ولا يتصور وجودهم إلا به فهو سابق عليهم ومصحح لهم جميعا وأن الالتزام والانقيادة وقبول الأحكام من الله وحده هو ركن الإيمان الثاني وهو عمل القلب قال القاضي أبو بكر بن العربي وأما من قال إن أي الإيمان الاعتقاد والقول والعمل فقط جمع الأقوال كلها وركب تحت اللفظ مختلفات كثيرة ولم يبعد من طريق التحقيق في جهة الأصول ولا في جهة اللغة أما في جهة اللغة فلأن الفعل يصدق القول أو يكذبه قال النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والنفس تمن وتشتهي والفرب يصدق ذلك أو يكذبه فإذا علم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة فليتكلم بمقتضى علمه وإذا تكلم بما علم فليعمل بمقتضى علمه فيطرد الفعل والقول والعمل فيقع إيمانا لغويا شرعيا ألف نا وقال ابن القيم وها هنا أصل آخر وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل والقول قسمان قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسمان عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل جوارح فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافع وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة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 إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم تصديق المستلزم الطاعة، وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد تصديق شرطة كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. ثم أخذ الشيخ يتحدث عن الكفر الاعتقادي والعملي والكفر الأكبر والأصغر، وكذلك الشرك والظلم والجهل والنفاق، ثم قال فيس. تسعة وخمسون فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عنها ألف نا قلت انظر شرطة رحمك له شرطة إلى قول الشيخ إذ التصديق شرط في اعتقادهما وكونها نافعة شرطة أي شهادتين شرطة ومن المعلوم أن التصديق فرع العلم لذلك قال بعد ذلك أن الجهل منهما يخرج عن الملة ومنهما لا يخرج فإن لم يكن الجهل بقبح الشرك وحسن التوحيد الذي هو أصل الأصول هو الجهل المخرج عن الملة فما هو إذن؟ وأن التصديق لا ينفع إن لم يكن مستلزما للطاعة والانقياد وأن طاعة القلب تستلزم طاعة الجوارح وعدم انقياد الجوارح يدل على خلو القلب من التصديق المستلزم للطاعة الذي هو حقيقة الإيمان وأن أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان إذا زال عمل القلب وأن هذا هو موضع المعركة بين أهل السنة والمرجع قال ابن تيمية فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكثر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب إذا لم يعمل بهذا التصديق بحيث يحبه ويعظمه ويسلم لما جاء به ألف شروط تحقيق الإيمان وقال كانوا أي السلف يقولون الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان ألفنها وقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء وقوله فالا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية فجعل الله هذه الأمور شرطا في ثبوت حكم الإيمان فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتدا به دونها همزت وقال وقال أحمد بن حنبل حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل ألف وقال قال أحمد وأما من زعم أن الإيمان الإقرار فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء وإن جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقط قال قولاً عظيماً ولا أحسب أحداً يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء ألفها وقال أمرنا الله أن نقول في الصلاة اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والأضلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ياليهود يا مغضوب عليهم والنصارى ضلون لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته والنصارى لهم عبادة وفي قلوبهم رافه ورحمة ورهبانية تدعوها لكن بلا علم فهم ضلال هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح وهؤلاء لهم قصد في الخبر بلا معرفة له وينضم إلى ذلك الظن واتباع الهوى فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة ولا قصد نافع بل يكون كما قال تعالى عن مشرك أهل الكتاب وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا ويفقهون بها فالإيمان في القلب لا يكون ايمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك كما أنه لا يكون ايمانا بمجرد ظن وهوان بل لا بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب لفنه وقال ابن القيم قالوا والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمنا إلا بهما جميعا واجب المعرفة والعلم وواجب الحب والانقياد والاستسلام فكما لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفرا وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلا ألف وقال فإن الإيمان فرض على كل واحد وهو ماهيه مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال العلم إلا بطلبه ألثنا قال. فساعة اقرار العبد بالشهادتين تجري عليه أحكام الإسلام مع افتراض وجود الإيمان في الباطن الذي يصحح له اسلامه شرطة ما لم يلتبس مع اقراره بشرك ظاهر أو دليل على عدم تغير الاعتقاد شرطة فإن عبد غير الله بعد اقراره أول المشركين ونصرهم وأحبهم أو تحاكم إلى الطغوت أو استهزأ بشيء من آيات الله أو سوّغ اتباع شريعة غير شريعة الله أو تولى عن طاعة الرسول شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة ولم يلتزم طريقه ومنهاجه أو سوغ طريقا إلى الله غير طريقه علمنا بهذا الظاهر فساد أصل الإيمان في الباطن إما بسبب تخلف العلم الذي هو أحد ركن الإيمان وهو قول القلب أو تخلف الإنقياد والمحبة وهو شقه وركنه الثاني وهو عمل القلب وبفساد الإيمان الذي هو شرط كما نص العلماء لصحة الإسلام يفسد أيضا الإسلام ويكون العبد بهذا كافرا في الظاهر والباطن وهذا لنقضه الشهادتين التي هما أصل الدين خاصة قال ابن رجب من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما فإذا دخل في الإسلام بذلك لزم بالقيام ببقية خصال الإسلام ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف معروف مشهور بين العلماء وكذلك في تركه بقية مبان الإسلام الخمس ألف ناء وقبل أن أختتم هذا الباب بمشيئة الله وعونه سأذكر رؤوس المسائل التي جاءت فيه واحد إن الانتقال من الشرك والكفر إلى الإسلام ورفع السيف عن رؤوس المشركين شرطه الانخلاع من الشرك وإفراد الله بالطاعة والتأله له وحده لا شريك له 2- العلم بالشهادتين شرط في الانتقال لأنه لا يتم الانخلاع من الشرك إلى التوحيد اللابه 3- التزام توحيد والإسلام في الظاهر متابعة للآباء المتابعة المحضة دون اعتقاده في الباطن لا ينفع صاحبها في الآخرة 4- المشرك جاهل بالله لا يعرفه ولا يعبده بل هو عابد للشيطان وإن زعم غير هذا أياً كان هذا المشرك 5- العبادة لا تكون ولا تقع إلا بشرطين وهما إفراد الله بالتأله وحده لا شريك له وأن يكون حال العبد الاستسلام لله وحده 6- هناك صفات لله من جهلها جاهله ولم يعرف وأول واجب على جميع العباد العلم بهذه الصفات التي بها تعلم الوهية الله ويخرج العبد بها من عبادة الآلهة إلى عبادة الله الواحد القهار سبعة لا نجات لعبد في الآخرة إلا بالنطق بالشهادتين مع العلم بمدلولهما والتصديق واليقين مع التزامهما في الظاهر والباطن ثماني الإسلام هو الاستسلام لله وحده وإفراده بالطاعة فمن عبده وعبد معه غيره لم يكن مسلما ومن لم يعبده فهو مستكبر عن عبادته وكلاهما كافر بربه 9- الإقرار بالرسالة يلزم الانقياد لها وإلا كان فاسدا لا حقيقة له ولا تجري به الأحكام 10- الحنيف هو التارك للشرك قصدا وعلى بصيرة للاستسلام لله وحده أحد عشر الشرك هو عبادة غير الله والحجة على بطلانه الميثاق والفطرة والعقل وصاحبه لا يعذب في الدارين إلا بعد قيام الحجة الرسالية وكذلك لا ينعم في الآخرة وليس بمسلم في الدنيا حتى يوحد الله الواحد القهار ويكفر بما يعبد من دونه اثنى عشر قبول الأحكام من غير الله ورسوله شرك وقبول للتأله من دون الله ثلاث عشر من عصى الله مستكبرا كفر بالاتفاق، ومن عصاه مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة ولا يكفره إلا الخوارج، لأن العاصي المستكبر متمرد على حاكمية الله ومتعد حد العبودية التي خلق لها. 14- الإسلام لا يقبل إلا بإيمان في الباطن يصححه والإيمان لا ينفع إلا بإسلام في الظاهر يبينه وإلا كان دعاء والإيمان هو. الإقرار والمعرفة والالتزام خمس عشر النطق بالشهادتين يجري به الأحكام في الدنيا شرطة ما لم يلتبس بهما شرك أو دليل ظاهر على عدم تغير الاعتقاد شرطة ويفترض في قائلها توفر الإيمان في الباطن لديه الذي يصحح له اسلامه فإذا أتى بناقض علمنا به فساد الإيمان وبالتالي فساد الإسلام لديه عشر من حكم بأن كل من نطق بالشهادتين دون التزام أنه من أهل الجنة ولا يعذب بالنار فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه لأنه يلزم من هذا تسويغ النفاق وقبل أن أختم هذا الفصل شرطه أقدم عذري لك أخي القارئ على إطالة هذا الفصل ولكني اردت أردت اثبت أثبت فيه أن هذه القضية التي نحن بصددها قد تضافرت عليها النصوص والدلائل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وإمتها وأنها عقيدة موروثة من الكتب السماوية والرسالات لذلك عرضتها من أوجه كثيرة لأن الأمر إذا تكرر تقرر فتاره عرضتها من خلال دلالات النصوص عليها بفهم سلف الأمة وتاره من خلال أقوال السلف الصالح وتوصيفهم إياها وتاره من خلال علاقتها وارتباطها بقضية الإيمان وتاره من خلال فهم معنى التأله والعبادة وما هذا كله إلا لتحديد حقيقة الإسلام لنستقيم عليها وندعو الناس لها لتحقيق النجات لهم وللقضاء على جرثومة الارجاء التي أسلمت الأمة فريسة سهلة لأعدائها وخرجت أجيالا تعتقد أن الإسلام هو مجرد تلفظ بالشهادتين دون البراءة من الشرك والمشركين وأن مجرد التلفظ بها فقد دون الانخلاع من الشرك كاف في تحقيق النجاة في الدارين ونتج عن هذا أن دخلت علينا جميع وشة ألوان الشرك والإلحاد دون نكير من العلماء والعباد والدعاة شرطة إلا ما رحم الله وقليل ماهم وإلى الله المشتكي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبهذا انتهى هذا الفصل شرطة بفضل الله وعونه وكرمه